لَ حَرِيمٌ وَبَا نَظَرُ سَنَهُ سَنَا وَا والفكر يعجز عن صياغه احرف ودمع احرق مقلتي فجرام امه عايش قد حل في لاقه قلب عشما ما صدر حنون وابتسامة صديق قلب عطوف سرني مرآه قلب عطوف سرني مرآه ما وجهت وجهنا نحو التبين عزم يمين الفزميه والشرائط قلبك ماذا عسى أن يلقاه؟ قلبك ماذا عسى أن يلقاه؟ في أعماق القلوب حبة، والله لا ينسف أهدى صل على خير بريئة أحمدًا نصر له من من أقامه.